فصلن وخاصيه التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له بل التعبد اخر مراتب الحب ويقال له التتيم أيضا فإن اول مراتبها العلاقه وسميت علاقه لتعلق القلب بالمحبوب قال وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للأتراب من ثديها حجمه وقال آخر علاقه امى الوليد بعدما افنان راسك كالثغام المخلس ثم بعدها الصبابه وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب قال تشكل محبونا الصبابه ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي ثم الغرام وهو لزوم الحب للقلب لزومًا لا ينفك عنه ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبة ومنه قوله تعالى ان عذابها كان غراما وقد اولع المتاخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب وقل أن تجده في اشعار العرب ثم العشق وهو افراط المحبه ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه ثم الشوق وهو سفر القلب الى المحبوب احثى السفر وقد جاء يتلاقي في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر انه صلى صلاه فاوجز فيها فقيل له في ذلك فقال أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاه خيرا لي اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهادة واسالك كلمة الحق في الغضب والرضا واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيم لا ينفد واسالك قره عين لا تنقطع واسالك برض العيش بعد الموت واسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداه المهتدين وفي أثر آخر، طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت لما علم الله سبحانه شدة شوق أولياءه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به وأطيب العيش وألذّه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة ولا حياة للعبد أطياب ولا أنعم ولا أهنأ منها وهي الحياه الطيبة المذكوره في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه ليس مراد منها الحياة المشتركه بين المؤمنين والكفار والابرار والفجار من طيب الماكل والملبس والمشرب والمنكح ربما زاد اعداء الله على اوليائه في ذلك اضعافا مضاعفة وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبه فهو الوعد الذي لا يخلف وعده واي حياه اطيب من حياه من اجتمعت همومه كلها وصارت همنا واحدا في مرضات الله ولما شَعف قلبه بالإقبال على الله واجتمعت اراداته وافكاره التي كانت منقسمه بكل واد منها شعبة على الله فصار ذكر محبوبه الاعلى وحبه والشوق إلى لقائه والانس بقربه هو المستول عليه وعليه تدور همومه وارادته وقصوده بل خطرات قلبه فان سكت سكت بالله وان نطق نطق بالله وان سمع فبه يسمع وان ابصر فبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه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 وارجل التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولا ان سالني لاعطينه ولا ان استعذني لا اعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فعله تردد عن قود نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يتضمن هذا الحديث الشريف الالهي الذي حرام على غريض الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين اداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل واخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون ثم بعدها النوافل وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله فإذا صار محبوبا لله اوجبت محبه الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبه الأولى فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه ولم يبقى فيه سعه لغير محبوبه البته فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الاعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له ولا ريب ان هذا المحب ان سمع سمع بمحبوبه وإن ابصر ابصر به وإن بطش بطش به وإن مشى مشى به فهو في قلبه ومعه وانيسه وصاحبه فالباء ها هنا باء المصاحبة وهي مصاحبه لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الاخبار عنها والعلم بها فالمساله حالية لا علمية محضه وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها كما قال بعض المحبين خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تغيب وقال آخر ومن عذاب أني احن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين اظلعي وهذا اللطف من قول الآخر ان قلت غبت فقلبي لا يصدقني اذ أنت فيه مكان السر لم تغبي أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب فليس شيء ادنى إلى المحب من محبوبه وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير ادنى إليه من نفسه بحيث ينسى نفسه ولا ينساه كما قال أريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيلي وقال آخر يراد من القلب نسيانكم وتابد طباع على الناقلي وخاصه في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر فإن هذه الآلات آلات الإدراك والالات الفعل والسمع والبصر يريدان على القلب الاراده والكراهه ويرجبان إليه الحب والبغ فيستعمل اليد والرجل فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محظوظا في آلات ادراكه كان محفوظا في آلات ادراكه وكان محفوظا في حبه وبغضه فحفظ في بطشه ومشيه وتامل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان فإنه إذا كان ادراك السمع الذي يحصل باختياره طاره وبغير اختياره طاره وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح فإنه ترجمانه ورسوله وتأمل كيف حقق تعالى كونه العبد به عند سمعه وبصره وبصره ومشيئه بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في ادراكياته في ادراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله وتامل كيف قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش ربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع اذ هي ادل على الغايه ووقوع هذه الأمور لله وذلك أخص من وقوعها به وهذا من الوهم والغلط إذ ليست الباء ها هنا لمجرد الاستعانه فإن حركات الابرار والفجار وادراكاتهم إنما هي بمعونه الله لهم وإنما الباء ها هنا للمصاحبه اي انما يسمع وينصر وينطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه كقوله في الحديث الاخر انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله لا تحزن إن الله معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقوله تعالى وإن الله لماع المحسنين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كلا ان معي ربي سيهدين وقوله تعالى لموسى وهارون انني معكم اسمع وارى فهذه الباء مفيده لمعنى هذه المعية دون اللام ولا يتاتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبوديه إلا بهذه الباء وهذه المعيه فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه امانا فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد وبالله تزول الهموم والغموم والاحزان فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود اليه ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه حصلت موافقه الرب لعبده في حوائجه ومطالبه فقال ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيده اي كما وافقني في مرادي بامتثال اوامري والتقرب الي بمحابه فأنا اوافقه في رغبته ورغبته فيما يسالني أن أفعله به ويستعذني ان يناله وقوي امر هذه الموافقه من الجانبين حتى اختوى تردد الرب سبحانه في إماتته عبده لانه يكره الموت والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره ما فمن هذه الجهة يرتضي ان لا يميته ولكن مصلحته في إماتته فإنه ما اماته إلا ليحييه ولا أمرضه إلا ليصحه ولا أفقره إلا ليغنيه ولا منعه إلا ليعطيه ولم يخرجه من الجنة في صلب ابيه إلا ليعيده إليها على أحسن احواله ولم يقل لابيه خرج منها إلا هو يريد أن يعيده إليها فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامه لله لكان بعض ما يستحقه على عبده نقلف فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الاول كمنزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لاول منزل فصل ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب وهو تعبد المحبوب لمحبوبه يقال تيمه الحب إذا عبده ومنه تيم الله أي عبد الله وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد ذللته الاقدام فالعبد هو ذلله الحب والخضوع لمحبوبه ولهذا كانت اشرف احوال العبد ومقاماته هي العبودية فلا منزله له اشرف منها وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه واحبهم اليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في اشرف مقاماته وهي مقام الدعوة إليه ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء فقال وانه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا وقال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى وفي حديث الشفاعه اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فنال مقام الشفاعه بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي اكمل انواع المحبه مع اكمل انواع الخضوع والذل وهذا هو حقيقه الإسلام ومله ابراهيم التي من رغب عنها فقد سفي نفسه قال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفي نفسه ولقد اصطفيناهم في الدنيا وانهم في الاخره لمن الصالحين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 ولهذا كان اعظم الذنوب عند الله الشرك والله لا يغفر ان يشرك به وأصل الشرك بالله الاشراك به في المحبه كما قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَن من مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَن مِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِكُ بِهِ فَيَتَّخِذُ مِن دُونِهِ لَدًّا يُحِبُّهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ مِن أَصْحَابِ الأنداد وقيل بل المعنى انهم اشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله فانهم وان احبوا الله لكن لما اشركوا بينه وبين اندادهم في المحبه ضعفت محبتهم لله والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبه اولائك والعدل برب العالمين والتسويه بينه وبين الانداد هو في هذه المحبه كما تقدم ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبه له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غايه الانكار وجمع ذلك تاره وافرد احدهما عن الاخر بالانكار تاره فقالت عاله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع الا تذكرون وقال وانذر به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال في الافراد ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وقال تعالى من ورائهم جَهَنَّمُ وَلاَ يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلاَ مَتَّقَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ أَوْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَإِذَا وَالَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَحْدَهُ أَقَامَ لَهُ الشُّفَعَاءَ وَعَقَدَ الْمَوَالَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَصَارُوا أَوْلِيَاءَهُ فِي اللَّهِ بِخِلافِ مَنِ اتَّخَذَ مَخْلُوقًا وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فهذا لَوْنٌ وذاك لَوْنٌ كما أن الشركية أَنَّ لون والشفاعة الحق لَوْنٌ التي إنما الثَّابِتَةَ الَّتِي لون وهذا موضع فرقان بين اهل التوحيد وأهل الإشراك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبه بخلاف المحبه لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها اذ محبته من محبه الله وكذلك كل حب في الله والله كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الإيمان وفي لفظ في الصحيح لا يجد حلاوه الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وما يحب المراه لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي وبالحديث الذي في السنن من احب لله وابغض لله واعطر لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي حديث آخر ما تحاب رجلان في الله إلا كان افضلهم اشدهما حبا لصاحبه فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك فصل وها هنا اربعه انواع من المحبه يجب التفريق بينها وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها احدها محبه الله ولا تكفي وحدها في النجات من عذابه والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله الثاني محبه ما يحبه الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله اقوامهم بهذه المحبه وأشدهم فيها الثالث الحب لله وفيه وهي من لوازم محبه ما يحب ولا يستقيم محبه ما يحب الا بالحب فيه وله الرابع المحبه مع الله وهي المحبه الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه محبه المشركين وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه وهو المحبة الطبيعيه وهي ميل الانسان إلى ما يلائم طبعه كمحبه العطشان للماء والجائع للطعام ومحبه النوم والزوجة والولد فتلك لا تذم إلا اذا التهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته كما قال تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فصل ثم الخلله وهي تتضمن كمال المحبه ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب سعه لغير محبوبه وهي منصب لا يقبل المشاركه بوجه ما وهذا المنصب خالص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وفي صحيح انو صلى الله عليه وسلم لو كنت متخدا خليلا من اهل الارض لاتخذت ابا خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وفي حديث آخر إني ابراء إلى كل خليل من خلته ولما سأل ابراهيم الولد فعطيه وتعلق حبه بقلبه فاخذ منه شعبه غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المامور به اعظم ابتلاء وامتحان ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبه الله على محبه ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفوديه بذبح عظيم فإن الله تعالى ما امر بشيء ثم ابطله راسا بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله كما أبقى شرعية الفداء وكما ابقى استحباب الصدقه بين يدي المناجه وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها وقال لا يبدل القول لدي هي خمس وهي 50 في الأجر، فصل واما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخله وان ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهله فإن المحبه عامه والخله خاصة والخله نهاية المحبه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع اخباره بمحبته لعائشه ولابيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم وايضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقتصدين وخلته خاصة بالخليلين والشاب التائب حبيب الله وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله فصل وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه لكن يترك اضعفهما محبة لأقواهما محبة كما أنه يفعل ما يكره لحصول ما محبته اقوى عنده من كراهه ما يفعله أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده اقوى من كراهه ما يفعله وتقدم أن خاصية العقل ايثار اعلى المحبوبين على ادناهما وايسر المكروهين على أقواهما وتقدم أن هذا كمال قوه الحب والبغض ولا يتم له هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعه القلب فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه والعمل بخلافه يكون اما لضعف الإدراك بحيث انه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لايثار الأصلح له مع علمه بانه الاصلح فإذا صح ادراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضطه فتابع عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على عقله وتسميه الاطباء عديم المروءه فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له فاصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها وأصل الخير من كمال الإدراك وقوه النفس وشرفها وشجاعتها فالحب والإرادة اصل كل فعل ومبداه والبغض والكراهه أصل كل ترك ومبداه وهاتان القوتان في القلب اصل سعاده القلب وشقاوته ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والاراده وامما عدم الفعل فتاره يكون لعدم مقتضيه وسببه وتاره يكون لوجود البغض والكراهه المانع منه وهذا متعلق الأمر والنهي وهو الذي يسمى الكف وهو متعلق الثواب والعقاب وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي والتحقيق أنه قسمان فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي فصل وكل واحد من الفعل والترك الاختياري ياين انما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعه التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله ولهذا يقال شفا صدره وشفى قلبه قال هي الشفاء لداء لو ظفرت بها وليس منها شفاء الدائم بذولون وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا فيقصد حصول اللذات بما يعقب عليه اعظم الألم فيؤلم نفسه من حيث يظن انه يحصل لذاتها ويشفي قلبه بما يعقب عليه غايه المرض وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب وخاصة العقل النظر في العواقب فعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجله الدائمه على العادله المنقضية الزائلة واسفه الخلق من باع نعيم الابد وطيب الحياه الدائمه واللذات العظمى التي لا تنغص فيها ولا نقص بوجه ما بلذات المنغصه المشوبه بالالم والمخاوف والقوافي وهي سريعه الزوال وشيكه الانقضاء قال بعض العلماء فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم فهذا بالأكل والشرب وهذا بالتجارة والكسب وهذا بالنكاح هذا بسماع الغناء والاصوات المطربه وهذا باللهو واللعب فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء ولكن الطرق كلها غير موصله إليه بل علل أكثرها إنما يوصل إلى ضده ولم ار في جميع هذه الطرق طريقا موصله إلا الاقبال على الله ومعاملته وحده وايثار مرضاته على كل شيء فإن سالك هذه الطريق ان فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه وان حصل العبد حصل كل شيء وان فاته فاته كل شيء وان ظفر بحظه من الدنيا ناله على اهن الوجوه فليس للعبد انفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته وبالله التوفيق فصل والمحبوب قسمان محبوب لنفسه ومحبوب لغيره والمحبوب لغيره لا بد ان ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره وليس شيء وليس شيء يحب لنفسه الا الله وحده وكل ما سواه مما يحب فانما محبته تبع لمحبه الرب تعالى كمحبه ملائكته وانبيائه واوليائه فانها تبع لمحبته سبحانه وهي من لوازم محبته فانما محبه المحبوب توجب محبة ما يحبه وهذا موضع يجب الاعتناء به فانه محل فرقان بين المحبه النافعه الغيره والتي لا تنفع بل قد تضر فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته و الهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها موافقته وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها فما كان أشد منافات لمحابه كان اشد كراهه من الاعيان والاوصاف والافعال والارادات وغيرها فهذا ميزان عادل يوزن به موافقه الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته فإذا راينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه علمنا ان فيه من معاداته بحسب ذلك واذا راينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه وكلما كان الشيء حبا إلى الرب كان حبا إليه واثرا عنده وكلما كان ابغض إلى الرب كان ابغض إليه وابعد منه علمنا ان فيه من موالاه الرب بحسب ذلك فتمسك بهذا الاصل غايه التمسك في نفسك وفي غيرك فالولايه عباره عن موافقه الولي الحميد في محابه ومساخطه ليست بكثره صوم ولا صلاه ولا تمزق ولا رياضه والمحبوب لغيره قسمان ايضا احدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله والثاني ما يتالم به ولكن يحتمله لفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فاخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع انه خير لهم لإفضائه إلى اعظم محبوب وانفع النُفوس تحب الراحة وتدع التواضع وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب عنه فإن ذلك قد يكون شظا بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة فالأمور أربعة مكروه يوصل إلى مكروه ومكروه يوصل الى محبوب ومحبوب يوصل الى محبوب ومحبوب يوصل الى مكروه فالمحبوب الموصل الى المحبوب قد فيه داع من وجهين والمكروه الموصل الى مكروه قد فيه داع الترك من وجهين بقي القسمان الاخران يتجاذبهما الداعيان وهما معترق الابتلاء والامتحان فالنفس فالنفس تؤثر اقربهما جوارا منهما وهو العاجل والعقل والايمان يؤثران انفعهما وابقاهما والقلب من الداعيين وهو إلى هذا مره وإلى هذا مرة وها هنا محل الابتلاء شرا وقدر فداعي العقل والايمان ينادي كل وقت حي على الفلاح عند الصباح يحمد القوم الصرا وفي الممات يحمد العبد التقى فان اشتد ظلام ليل المحبه وتحكم سلطان الشهوه والاراده يقول يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول فصل وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فاصل الاعمال الدينية حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله وكل اراده تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبه أو شبهه تمنع كمال التصديق فهي معارضه لاصل الإيمان أو مضعفه له فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا وشركا اكبر وان لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفطورا في العزيمة والطلب وهي تحجب وتقطع الطالب وتنكس الراغب فلا تصح الموالاه إلا بالمعاده كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين انه قال لقومه اف ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدامون فانهم عدو لغير رب العالمين فلم تصح لخليل الله الموالاه والخله الا بتحقيق هذه المعاده فانه لا ولاء إلا ببراء ولا ولاه الا لله الا بالبراءه من كل معبود سوى قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قال لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله وقال تعالى واذا قال ابراهيم لابيه وقومه إنني براؤ مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقيه في عقبه لعلهم يرجعون أي جعل هذه الموالاه لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الانبياء واتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا اله إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لاتباعه إلى يوم القيامة وهي الكلمه التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها اسست المله ونصبت القبله وج لذيوف الجهاد وهي محو حق الله على جميع العباد وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذريات في هذه الدار والمنجيه من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد وبها انفصل الدار الكفر من دار الإيمان وتميزت ال والنعيم من دار الشقاء والهوان وهي العمود الحامل للفوض والسنة ومن كان آخر كلامه لا اله إلا الله دخل الجنه وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست اسماءه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره للمحبه والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والانابه والرغبه والرهبه فلا يحب سواه وكل ما يحب يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيله إلى زيادة محبته ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل الا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر الا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به ولا يستغاث في الشدائد إلا به ولا يلتجأ الا إليه ولا يسجد الا له ولا يذبح إلا وله وباسمه ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو الا يعبد الا اياه بجميع انواع العباده فهذا هو تحقيق شهاده الا لا الله ولهذا حرم الله على النار من شهد ان لا اله الا الله حقيقة الشهاده ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقه هذه الشهاده وقام بها كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه فإن من الناس من تكون شهادته ميته ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبات ومنهم من تكون ملتجعه من من تكونوا الى القيام اقرب وهي في القلب بمنزله الروح في البدن فروح ميته وروح مريضه الى الموت اقرب وروح الى الحياه اقرب وروح صحيحه قائمه بمصالح البدن وبالحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لا اعلم كلمه لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحه فحياه الروح بحياته هذه الكلمة فيها كما أن حياه البدن بوجود الروح فيها وكما أن من مات على هذه الكلمه فهو في الجنة يتقلب فيها فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة الماوى وعيشه اطيب عيش قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنه هي الماوى فالجنه ماواه يوم اللقاء وجنته المعرفة والمحبه والونس بالله والشوق إلى لقائه والفرح والرضا به وعنه ماوى روحه في هذه الدار فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنه الخلد مأواه يوم المعاد ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك اشد حرمان والابرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه وطيب الحياة جنه الدنيا وقال تعالى فمن يرد الله ان يهدي اشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فاي نعيم أطيب من شرح الصدر واي عذاب أمر من ضيق الصدر وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكالو يتقون لهم البشره في الحياة الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فالمؤمن المخلص لله من اطيب الناس عيشا ونعمهم بالا واشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومن هذا قوله وقد سالوه عن وصاله في الصوم فقال اني لست كهيئتكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فاخبر صلى الله عليه وسلم ان ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي وان ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشركه فيه غيره فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه كما قيل لها حديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزادي لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في اعقابها حادي إذا شكت من كلال السير اعدها روح اللقاء فتحيا عند بيادي فصل وكلما كان وجود الشيء انفع للعبد وهو إليه أحوج كان تالمه بفقده أشد وكلما كان عدمه انفع له كان تالمه بوجوده أشد ولا شيء على الإطلاق انفع للعبد من اقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وايثاره لمرضاته بل لا حياه له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجه إلا بذلك فعدمه آلم شيء له واشده عذابا عليه وإنما يغيب الروح عن الشهود هذا الألم والعذاب اشتغالها غيره واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وانفعه لها وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترق داره وامواله واهله واولاده واول استغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته حتى إذا صح وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو اعلم بحاله حينئذ وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والاشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله بل الألم والحسره والعذاب هناك أشد باضعاف مضاعفه فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له فكيف بمن مصيبته بما لا عوضا ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والالم لكان العبد جديرا به وإن الموت لا يعود اعظم امنيته واكبر حسراته هذا لو كان الألم على مجرد الفوات فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بامور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الراسيه فعرض الآن على نفسك اعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه فاصبحت قد أخذ منك وحيل بينك وبينه احوج ما كنت اليه كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض فكيف بمن لا يوضع من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض وفي أثر الهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وذا كفلت برزقك فلا تتعب ابن ادم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء وانا أحب اليك من كل شيء فصل ولما كانت المحبة جنسا تحته انواع متفاوته في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من انواعها ولا يصلح إلا له وحده مثل العباده والانابه ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده وكذلك الانابه وقد تذكر المحبه باسمها المطلق كقوله تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا هبونهم كحب الله والذين آمنوا أسد حبًا لله وأعظم انواع المحبة المذمومه المحبه مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه والاظم انواعها المحموده محبة الله وحده ومحبه ما احب وهذه المحبه هي أصل السعادة وراسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها والمحبة المذمومه الشركية هي أصل الشقاء وراسها التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها فاهل المحبة الذين احبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار ومن دخلها منهم بذنوبه فانه لا يبقى فيها منهم أحد ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولاوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولاوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل اعمال النوعين واولياءهم ومعبود كليهما واخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثه دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فالقران في شأن النوعين واصل دعوه جميع وصول ابن اوليهم الى اخرهم انما هو عباده الله وحده لا شريك له المتضمنه لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والاجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى وقد ثبت في الصحيحين من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين أفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لا انت احب اليه من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال والذي بعثك بالحق لا انت احب إلي من نفسي قال الآن يا عمر فاذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبه نفس الانسان وولده ووالده والناس أجمعين فما ظن بمحبه مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبه ما سواه ومحبه الرب تعالى تختص عن محبه غيره في قدرها وصفاتها وإفراده سبحانه بها فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله والشيء قد يحب من وجه دون وجه وقد يحب لغيره وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده ولا تصبح الألوهية إلا له ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت والتأله هو المحبه والطاعه والخضوع فصلوتن وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبه فهي علتها الفاعليه والغائيه ذلك لان الحركات ثلاثه انواع حركة اختياريه اراديه وحركة طبيعيه وحركة قسريه والحركة الطبيعية أصلها السكون وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي اول يتحرك للعوده اليه وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له فله حركه قسريه بمحركه وقاسره وحركة طبيعيه بذاته يطلب بها العود إلى مركزه وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك فهو أصل الحركتين الحركة الاختياريه الاراديه هي أصل الحركتين الاخرين وهي تابعة للإرادة والمحبه فصارت الحركات الثلاث تابعه للمحبه والاراده والدليل على انحصار في هذه الثلاث أن المتحرك ان كان له شعور بالحركه فهي الايراديه وان لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبيعه او لا فالاولى هي الطبيعية والثانية القسرية إذا ثبت هذا فما في السماوات والارض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والصحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها فانما هي بواسطه الملائكه المدبرات امرا والمقسمات امرا كما دل على ذلك نصوص القران والسنة في غير موضع والايمان بذلك من تمام الايمان بالملائكه فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكه وبالنبات ملائكه وبالرياح وبالأفلاك وبالشمس والقمر والنجوم ووكل بكل عبد اربعه من الملائكه كاتبين على يمينه وشماله وحافظان من بين يديه ومن خلفه ووكل ملائكه لمقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنه أو النار وملائكه بمسائلته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه وملائكه تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره وملائكه بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنه ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث امرت به وبالقط ملائكه تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله وكلم ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيهم عليها وملائكة بالنار كذلك فاعظم جند الله الملائكه ولفظ الملك يشير بانه رسول منفذ لامر غيره وليس لهم من الأمر شيء بل الامر كله لله وهم يدبرون الامر ويقسمونه بأمر الله واذنه قال تعالى اخبارا عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى وافسر سبحانه بطوائف الملائكه المنافذين لأمره في الخليقة كما قال والصافات صفا فزاجرات زجر فالتيات ذكر وقال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشطا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى وقال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا وقد ذكرنا معنى ذلك وسطر الاقسام به في كتاب أيمان القرآن وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والارادات والافعال هي عباده منهم لرب الأرض والسماوات وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها فلولا الحب ما دارت الافلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملة ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ولنصدع عن الحب أنواع النبات ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات فسبحان من تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن أي من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فصل إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبه وعمل بحسبه وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة ولا صلاح للموجودات إلا بان تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحدة كما لا وجود لها إلا بابداعه وحده ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم يقل سبحانه لما وردتا ولكانتا معدومتين ولا قال لا إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوته وسكن فيهما فلو كان للعالم الهان لفسد نظامه غايه الفساد فإن كل إله كان يطلب مغالبه الاخر والعلو عليه وتفرده ودونه بالإلهية اذ الشرك نقص ينافي كمال الالهيه والإله لا يرضى لنفسه أن يكون الهه الناقصه فان قهر احدهما الاخر كان هو الإله وحده والمقهور ليس بإله وان لم يقهر احدهما الاخر لزم عجز كل منهما ونقصه ولم يكن تام الإلهية فيجب أن يكون فوقهما اله ق يرعاهما حاكم عليهما وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطالب كل منهما العلو على الآخر وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئين وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان والشول إذا كان فيه فحلان واصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء ولهذا لم يطمع اعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانف كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان كل معبود من لد عرشه إلى قرار ارضه باطل إلا وجهه الاعلى قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا ذهب كل الههم ما خلق ولا علا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون وقال تعالى ام يتخذون الها من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسالون وقال تعالى قل لو كان معه اله كما يقولون إذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا ثقيل المعنى ابتغوا السبيل إليه بالمغالبه والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض ويدل عليه قوله في الآية الأخرى الاخرى ولعلى بعضهم على بعض قال شيخنا والصحيح أن المعنى لبتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا الهه كما تقولون لكانوا عبيدا لله قال ويدل على هذا وجوه منها قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دونه وهم عبادي هم عبادي كما انتم عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي فلماذا تعبدونهم دوني الثاني أنه سبحانه لم يقل لا تبغوا عليه سبيلا بل قال لا تبغوا سبيلا وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وتبغوا إليه الوسيله وأما في المغالبه فإنما يستعمل فانما يستعمل بعلى كقوله فإن اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الثالث انهم لم يقولوا إن الهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه وهو قد قال قل لو كان معه الهه كما يقولون وهم إنما كانوا يقولون إن الهتهم تبتغي التقرب اليه وتقربهم زلفى اليه فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الالهه عبيدا لله فلماذا تعبدون عبيده من دونه